لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللولء المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكننا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 نحن قد درنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أَأ هل أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أئنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم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 فارجعونها إن كنتم صادقین فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وان ما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنيت جحيم ان هذا له حق اليقين